لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة يجادل في الله بغير علم ولا هدى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل قالوا ما انزل الله قالوا, قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك, فقد استمسك بالعروه الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولا. من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل لا لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني ولو انما في اللد من شانئ نقلوا البحر يمد والبحر يمد قوم بعدي سبات ابحر ما